قَالَا أُولَئِكَ بَنَاتِكُمْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالَا أُولَئِكَ إِبْلِيكُمْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إنهم لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمْرُكَ فأخذتهم الصيحة, فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ للِمُتَوَّمِين إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتمُتَوَّم وَإَِّ عَلَ فِي ذَلِكَ ل آيَةَ إن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فنتقمنا منهم وإنهما لا بإيمان مبين انتقمنا منهم وإنهما لا وَلَقدَِكَ الدذَّبَ أصحابُ الحجِمُرسَلين وَلَقدَكَ الذَّبَ أصحابُ الحمُرسلين وَآتَنَاهُ آيات فَكانعَهَا مرضين وَآتَنهُ آياتثَكَان وَله مضين الجبال بيوتَ آممين وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يكسبون وَماَا خلَقَُ السماواتِ والأَرضَّ وَماَا بَنَهُ مَا إِلَّ بِالحَد وَماَا خلََُ السماواتِ والأَرضضَّ بَنَهُ مَا إَّ بِحَد في الصبح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك هو العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرانا العظيم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 قل انني انا النذير المبين وقل انني انا النذير المبين كما انزلنا على المكتسمين